نتبعه لو أنّ لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا كذلك يريه الله أعمالهم أسرات عليهم وما هم بخالدين من الناس